تقونَ إليهم بالِالمَودةِ وَقدكفرَوا بما ج أك منِ الحقق يخررجونَ الرسُول وَإَّكم آ تُؤمنِنوا باللهِ رَبّك إكُم خَرجَةم جهاد في سبيلي إِ كنتُم خَرجَةم جهاد في سَبيلي وَبِ غ مرربات تسرونَ إليهم بالِالمَوَّةِ وأأَنا أعلم ب ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل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 قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم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 هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن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 يُكمم الله حكمُم بَيكُم واللههُ عَم حَكيم وَإفاتَكم شيءَيئُ منِن أزواجِكُم إ كُفَّال فَعَاقَبَم فَةٌ الذي نَذذهبت أَزواجهُم فَعاقََم فَةٌ الذينَ ذهبت أأَزواجهُم مِمثللَمَا آفَقوا وَاتَّقُ الله الذي آنتُ بهِه مُؤمنون.